صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا